Allah Dan bahwa Muhammad ستو ستو أقيم صفوكم وعتدل سو صفوكم وصد الخلل وأتينا الصف الأول في الله الله أكبر الله هو أكبر الحمد لله يا رب العالمين say, so... oh, يا له يا طعمه وانهار من خمر ذلك للشاربين وأنهار من عسل مصفا وله Amen. Oh.